خُلِق خُلِقَ مِمَّا إِنْ ذَافِق يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْجِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى وَجْعِهِ لَقَادِف يَوْمَ تُبَلَ السَّرَائِبِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصر وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا سمهل الكافرين أمهلهم رويدا